Book two. 2 9เก้า5ห้าาสิบเาสาคำสรรพนามพูฟูเลตฟ์อีกสองพูฟูเลอเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร منذ م ม ى لم ت ع ร่เธอไม่ทตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ منذزواج ه ا ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานน้ำเธอนตั้งแต่าเธอแต่งงาน เตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่พวกเขารารู้จักกันพวกเขามีความสุข منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أ ص ب ح سعيدين. ت ن ا ل ه م ا أ ط ف ا ل ص ا َ ر ا مَنْ ي َ ر َ ر ُ مَنْ ي َ ر م ن ْ ي ه م ن ْ ي َ ق ْ ه م ن ْ ي َ ق ْ ر ه م ا ن ْ ي َ ر ر م ن ي ر م ن ي ر م ن ن ه م ر ن ر م ي ر ن เธอโทอรศัพท์มาตอนไหนเมื ت ت ่อเธอติดต่อเธอ via ทนเมขณะขับรถหรือ هل ล ث อ ا ء ا ل س อ ر อซใช่ขณะที่เธอขับรถน ع م เอ ن, ن ا ء ما ม ي تقود ا ل س ي ا ر ถน أثناء ما هي تقود السيارة. تر تراسب ขณะ التي تر كاب ر و هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. تر دو تورتات ขณะ التي تر ريد با. هي تشاهد تلفزيون. أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. تر فانغ เพลง أثناء التي تر تام هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. ديشان مانع ماي هين لاي. ถ้าดิฉันไม่มีแว่น لا ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป ل ม่เข้าใ ك อะไรเลย هكذا عالية. ديشن ا لم ي داي ع ل ي ن ط ا ل تي ديشن ا ب ن و ا د لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. เราจะ ناّنغ تاكسي. إذاً. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أ ج ر ى إن هي أمطرت. ر ا าจะเ ت ิทางรอบโลก إذا أ ُ و ُ ط ر ّ ر َ سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في الينصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في الينصيب. ت <تصفيق> ا أ ك ي ا ن ا ي د ي كه ي م ن ي م ا ا ي ك م ا ا م ا ن كه سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. ك قرنا و بيتي w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังส د ا แล ل و د ว ي ر โ ن م ดเวอร